كلا إذا بلغت التراقي وقيل إذا م ن راق و ظ ن أ ن ه ا ل ف ر ا ق الساق والتفت ب ا ل س ا ق إ ل ى ربك ي و م ا ل م س ا ق ف ل ا صدق ولا صلى ولا م ك ن موسوعه ا ل ن أ ب ل س ي ل ى ل ك ف أ و ل أ و م الاسلاميه إ ن س ن أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني كان علخة م ف س و ف ج ع ل م ن ه النابلسي ز و ج ي للعلوم ا ل ا س ل ا على م و ت ى